Thank you. för att alla lida, ju ju fråghåna, ju نور قلبك وعيونك دي اوي لاقيت روحي في حضنك قلبك بحلم واصحى عايش العالم كله حنفس يرضى من جمبك عارفك مشاوي مشاوي مرثوما خطوينا نمشي في غرب متلا لينا مشاوي مشاوي مرثوما خطوينا نمشي في غرب لا يوم تفرحنا ويوم تكرحنا ويحمد ولا احنا عرفين ليه ليه ليه وزي ما جينا جينا ومش بقدينا بقدينا جينا وذي ما جينا جينا وبوش بأدينا بأدينا ذي ما رمشك خد يديا وحاكمه أمر فيها وفيها حبيبي الغري بحر عليك يا حبيبي غالي لكن في <تصفيق> أحلى ليالي الزماني يالي الزماني يا رماني رماني بحر عليك ونساني وقال لي الثاني Jag har ju blivit glädjande, jag har ju blivit glädjande, jag har ju blivit glädjande, Duni, oh dunia dimin, dimin amunah ini, uminun astu ladi. Aduni ti grenuah, lah, لا شيء ثاني لا شيء ثاني دنيتي حب لا لا دنيتها لا لا شيء ثاني لا شيء ثاني دنيتي حب دنيتي حب أنا حساس حاجة نبصها حاجة حساسة نبصها شفها لكن وانا أوصل you mm -hmm. بشوف أنا انت مين اللي بتحب كل اللي بتحب كل اللي امنده يدي صغيرتني وبرمش حضر السهر والنام حضر السهر والنام حضر السهر والنام أما بشوف أنا انا اشفر حاجات على بالي جات على بالي إلا وحبك فرح لي ربا مفكر اسقك اكتر مبتسقين الحب ليالي الحب ليالي من اشفر حاجات على بالي جات على بالي إلا din ägina U där i magina, din och vish på din och är, bila ut bi bila it bi ti bi anil ul ul ولقيت بيتي بقى عني من الغربة قلبك لك وعيونك ديّة ولقيت فروحي أحضر قلبك بحلم وأصحى وعيش حبك حتى في عيني عزامي عيني Ah, min kära, min kära, min kära, min kära, min kära, Det kan heller inte heller på min heller och allt det kan heller, men här det My oh, baby, oh, my baby. Och allt skulle kunna bli, men här det är. in a million خايف على بحر الدفا ليل شتا يصبح لي جليل, جليل خايف ديور الحب تظهر عشها عشها Lilla chita, ispar ليلي ديكي دغ دفينا من باب عم ممكن تي بحبك كتير خايف لبكره يجي det är det. Det finns ähvar. Kitir finns ähvar. Känt, känt, känt, känt, känt, känt, känt, känt, känt, Kna min lalina min lalina Sikta azaak Daffi aahbaab Aah aah Aahbaab ktier Ktier ktier Ktier ktier ktier jag har har det fanns dit igen om dagen Jag har hALLY i läutet net young Jag har har det st자리가 Jag har h22 har ett särskilt för dig, eh kära. Alla sken i ditt rörelse, dödni allt i bajs. Före detta binde Så här det är, äh, kära. Jag vet allt från Gaynande och vocka ligna kommuner jewe Zeiten chegmer din记er och then gina Ur I land i en wykor Vack怎么睹 Vackö, vackö And i menunda Kollför longa Harli Chris Attas när jag är för sig När du känner det där يا دائم يوم من الأيام من الأيام يبعى مش معه مش معه حبنا يا حياتي ايه طريق سويت بعد ما Detta är en i snövn i snövn i snövn i I'm mm the -hmm. mm -hmm. mm -hmm. من وياه ونقول لي من البائعين على بنا بالحب النبوءات جمال. أنا بابن شجر الدور حلو حلو مفرح أنا بابن بالحب النبوح متجمل أنا بابن شجر الدور حلو حلو مفرح أنا كل شيء تألف جمع من ولاه من ولاه يا حني حني من بدأ أنتي ترو حني رو أروح حني رو أروح حني وأنت رابليته تحترفه يبص من أنتينا. زمانه ويحس كل لي من ابدا حدينا زمانه ويحس كل لي من حبنا دينه والحب روحنا وقلبنا وزمانه ويحط لي فلبي دمه